de nadenk in de documenten van de examen, is een unieke ervaring. Echt, sommige documenten zijn geweldig. Ze hebben een soort van kennis en vaardigheid die boven طب يا شيخ اسأل عن نص كبرال مليان الأول وبعد ان نسأل عن النص كل كم واحد ناجح <تصفيق> كثير ناجحون إن شاء الله ولكن المره المرة القادمة إن شاء الله هأُملي عليكم يعني بضعة أرقام جلوس ووأطلب من أصحاب أرقام الجلوس هذه أن هم يرجعوا إلي أنا ما عنديش طبعا نسب الحضور من الاختراع الكائن في أول المسجد هذا كروت المغناطيسية والتكنولوجيا المتقدمة هذه ولكن أنا يعني عندي فضول شديد إني أشوف الأوراق المجددة هذه هل هم مجيدون لأنهم أصلاً يعني أقوياء في اللغة العربية ولا الإجادة مرتبطة بالحضور وعدم الحضور إن الهيئة عدد الأوراق أكثر بكثير من توقعاتي فيبدو أن فيه ناس ما بتحضرش خالص يعني قلة جدا في الحضور ووو و... فأنا عايز أعرف إل العلاقة ترضية ولا عكسية ولا ما فيش علاقة بين <تصفيق> فيش علاقة <تصفيق> بين الحضور فهل الحضور الكثير ينتج عنه مثل هذه الإجابات الجيدة <تصفيق> ولا ما يحضرش بيجيب بالاستونا فمش مقياس يعني <تصفيق> ش خلاص مفيش داعي يعني للتجربة دي <تصفيق> المهم إن بعض الأوراق جيدة جدا أكثر من رائعة والآخر اللي كان بيلم الورق شوف محمد فين هو أو يبدو اللي كان بيلم الورق يعني كان عاوز يديني بعض الإشراقات والأمال فأول كم ورقة كل ظرف ظرف الرجال وظرف النساء أول كم مرّ جيدين جدا <تصفيق> فحاجة يعني إيه دول اللي <تصفيق> أبداً أنا تعبيكوا إن شاء الله. أردق فعلًا في حاجات جميلة ما شاء الله. ما مبارك. نحن انتهينا من مما يتعلق بالأفعال أو ما كان مزيجا بين الكلام عن الأسماء والأفعال من مقدمة ابن أجرم و... والمرة اللي فاتت بصينا بصة سريعة كده على اللي فاضل في الكتاب من أول النهاردة لحد آخر الكتاب. فقلنا إن ابن أجرم يكمل باقي الكتاب في الكلام على الأسماء ولن تعرض الأفعال مرة ثانية خلاص الأفعال خلصت خلصت بالمبني منها والمعرب وما إعرابه في الأصل الرفع وقد ينصب وقد يجزم إذا دخل عليه عامل من عوامل النصب أو عوامل الجزم هو الفعل المضارع وتكلمنا في النواصب بأنواعها والجوازم بأنواعها في ابيات طيبه كده لطيفه لابي الاسود الدؤلي وهذا من قبيل شحذ الاذهان بيقول إيه ابيات مشهوره جدا بيقول يا إيه ايها الرجل المعلم غيرهم هل لنفسك كان ذا تعليمه تصف الدواء لدسقامه ضدنا كيما يصح به وانت سقيم وأراك تصلح بالرشاد عقولنا نصحا وأنت من الرشاد عديم ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم لا تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم نعم تاني طيب يا أيها الرجل المعلم غيرهم هل لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي استقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم وأراك تصلح بالرشاد عقولنا نصحا وأنت من الرشاد عديم ابدأ بنفسك فنهها عن غيها فإذا انتهت عنه فانت حكيم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم حد كتب يا أيها الرجل المعلم غيره هل بنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي استقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيم تصف الدواء يا أيها الرجل المعلم غيره هل بنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي وذي كيما يصح به وانت سقيم واراك تصلح بالرشاد عقولنا نصحا وانت من الرشاد عديم ابدا بنفسك فانهى عن غيها فاذا انتهت عنه فانت حكيم لا تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم حد يستخرج الأفعال المنصوبة والمجزومة <تصفيق> مع بيان السبب <تصفيق> <تصفيق> نعم أي حاجة شيخ لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عار مشهور جدا نذكرنا في جواز من البيت المعاكس اللي هو إيه لو أمرت الناس بشيء فأتيه أنت حتى يفعلهم أيضا يعني يكون قدوة بالفعل كما أنت قدوة بالقول وإنك اذ ما تأتي ما أنت آمر به تنفى الذي اياه تأمر اتيا قلنا البدا المره اللي فاتت. في اداه اذ ما وانك اذ ما تاتي ما انت آمر به تنفي الذي اياه تأمر اتيا هو كمان يعمل اللي انت بتكون عليه طالما انه شافك بتفعل كما تأمر الناس يعني قدوه بالفعل قبل القول البيت المعاكس بيقول لك هذا في جواز من مضارع الشاهد في الأمر لما تأمر الناس بشيء حسن فأتيه أنت أولا فإذا رأوك تفعل هذا الشيء الحسن كان أقرب أن يستجيب لنصحك هنا البيت المعاكس في عند النهي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله أنت تنهى عن شيء معين ثم تأتيه أنت فهذا إيه عار عليك إذا فعلت عظيما طيب وتأتي منصوب ليش؟ في أن مضمرة بعد إيه أحسن بعد ويهو المعين لا تنهى عن خلق وتأتي مثله يعني لا تنهى عن خلق ويأتي مصاحبا لهذا النهي معه في نفس الوقت وأنت تنهى عن هذا الخلق فياتي معه ايه فعلك له او اتيانك له لا تنهى عن خلق ومعه ياتي اتيانك لهذا الخلق الذي تنهى عنه الناس عار عليك اذا فعلت عظيمه فحتى نصل الى هذه الصياغه لا تنهى عن خلق وياتي مع نهيك اتيان هذا الفعل اتيانك اياه فاتيان هذه تحتاج الى تقدير ان قبل تأتي وأن تأتي مثله يعني ويصاحب هذا النهي من أن تأتي نفس الفعل الذي تنهى عنه الناس وهذا من الأبيات المشهورة وأنا أحببت أن أذكره علشان نبقى عارفين أن هكذا ينطق وهكذا يكتب لا تنهى عن خلق لأن بعض الناس يقول لا تنهى عن خلق وتأتي مثله فيرفع الفعل لا هي مش لا تنهى عن خلق وتأتي مثله لا هي لا تنهى عن خلق وتاتي مثله عارم عليك إذا فعلت عظيم نعم دي بيعتدي على على يعني على اعتقاد عظيم يعني ماشي هي حذف الياء بس وزن البيت كده مكسور يا شباب هيحط الكسر مش هيقوم مقام السكون يعني في حركة نقصة هذا نحويا وليس طيب من أول هنا في الكتاب حتى آخر الكتاب يتكلم ابن أجل روم عن الأسماء وقلنا أنه هو علشان نقدر نعري بأي جملة قطعنا نشوت باقي ان نعرف الاسماء المختلفه في العربيه متى تاتي مرفوعه ومتى تاتي منصوبه ومتى تاتي مجروره او مخفوضه فهو هيفرد جزء كبير من ال 60 أو 65 صفحه اللي في الكتاب للمرفوعات من الاسماء ويذكر مسائل فرعيه كثيره حوالي ستة وثلاثين صفحة من الخمسة وستين دي وبعدين يسرد المنصوبات من الأسماء ويذكر معها مسائل فرعية أقل مما ذكر مع المرفوعات ثم يعني ينهي الكتاب بذكر أنواع المخفوضات من الأسماء دون ذكر أي مسائل فرعية وبالتالي صفحات قليلة أربع خمس صفحات وينتهي من الإيه من المخفوضات فان شاء الله عز وجل من الآن وحتى ننتهي من الكتاب نتكلم عن الأسماء وليس الأفعال جيد؟ طيب بدأ ابن أجروم بذكر مرفوعات من الأسماء وقال هي سبعة قال باب مرفوعات الأسماء المرفوعات سبعة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله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 تعرب مرفوعه ايا كان بقى قد ترفع بضمه ظاهره او مقدره اذا كانت مما يرفع بالحركات فقد ترفع بالحروف ان كانت مما يرفع بالحروف مما ذكرناه زي جمع المذكر السالم والاسماء الخمسه والمثنى جيد فبيقول ايه؟ يقول قد علمت مما مضى أن الاسم المعرب يقع في ثلاثة مواقع قلنا الإعراب أربعة أنواع رفع ونصب وخفض وجزم. دي أنواع الإعراب الجزم هذا بابه في الأفعال وإحنا قلنا مش هنتكلم عن أفعال تاني خلاص إذن الأسماء إما أن تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة يقع المعرب في ثلاثه مواقع موقع الرفع وموقع النصر وموقع الخفض ولكل واحد من هذه المواقع عوامله تقتضي وبعدين على عجاله سرد الشارح الشيخ محجي عبد الحميد رحمه الله هذه المرفوعات السبعه فقال الاول ان يكون او اذا كان الاسم فاعلا يعني يقع في الجمله فاعل مثاله حضر علي وسافر محمد حضر علي وسافر محمد او ان يكون نائبا للفاعل اللي هو سماه ابن اجل الروم في في المتن المفعول الذي لم يسمى فاعله مفعول الذي لم يسمى فاعله هو هو نائب الفاعل يبقى اول مرفوع هو الفاعل وحيتكلم عن الفاعل بعد ذلك باستفاضه ثم نائب الفاعل كما في قوله قطع الغصن وسرق المتاع ده نائب فاعل الثالث والرابع هو المبتدا والخبر إذا تجرد عما ينسخه يعني مفيش حاجة دخلت على المبتدأ والخبر ده فالاصل أن المبتدا مرفوع والخبر مرفوع يبقى الفاعل نائب الفاعل المبتدأ الخبر طيب الخبر ده كما سيتوسع بعد فيما ياتي ان شاء الله قد تدخل عليه ان او احدى اخواتها او كان او احدى اخواتها في كل مره ان حتنصب احد الشقين شقي الجمله الاسميه تنصب المبتدا وتترك الخبر مرفوعا وكان العكس هتنصب الخبر وتترك المبتدا مرفوعا إذن فاضل في كل مرة واحد تاني من المرفوعات يبقى أن الفاعل ونائب الفاعل المبتدا والخبر إذا لم يدخل عليهما شيء فإذا دخلت إن يبقى الخبر بتاعها مرفوعا وإذا دخلت كان يبقى لسم اللي هو المبتدا في الجملة يبقى مرفوعا. يبقى دول كام واحد حتى الآن دول ست الفاعل نائب الفاعل المبتدأ الخبر خبر إن واسم كان دول ست مرفوعات كل كلمة تقع هذا الموضع من الإعرام فهي مرفوعة مرفوعة بإيه حسب نوع الكلمة على ما فصلنا من قبل. ضم ظاهرة أو مقدرة أو واحد من حركات مما ينوب عن الضم من الحروف طيب ثم التابع تابع يعني ايه يعني في اشياء في اللغه العربيه تلحق بالكلمه فتعرب نفس اعراب الكلمه فلو لحقت بمرفوع تعرب مرفوعه لحقت بمنصوب تعرب منصوبه لحقت بمخفوض تعرب مخفوضه فلو كان في في الجمله اسم واحد من السته الاولانيين فاعل أو نائب فاعل مبتدأ أو خبر أو خبر إن أو اسم كان ثم تابعه واحد من أنواع اللي حنقولها دلوقتي اللي هي اسمها التوابع يعرب هو أيضا مرفوع ليه؟ لأنه تابع لمرفوع هو لا يستقل بالاعراب هو واخد اعرابه من اللي قبله من الحاجة اللي هو بيتبعها ودول أربعة أنواع هنذكرهم في عجالة وبعدين فيهم فيما يأتي تفصيل كبير فيهم فيما يأتي تفصيل ليش كبير اوي يعني عشان ما نتخضش ولكن في بعض التفصيل في الايه لان في كتب تانية فيها تفصيل قد ده عشرين مرة <تصفيق> فهو يعني في تفصيل معقول يعني نفهم منه هنمع هذه التوابع على يعني باختصار وليبقى عندنا المعلومة وبعدين ربنا عز وجل يفتح في الكتاب التالي والثالث والذي بعده التوابع هذه اربعه اولها النعت النعت اللي هو ساعات يسموه كمان صفه أولها هي النعت يعني حاجه بتوصف حاجه منه قولك زارني محمد الفاضل الفاضل دي ما هياش واحده من السته اللي احنا قلناهم في الاول هي تابعه لمحمد ومحمد دي اعربها ايه زارني محمد فاعل يبقى تابع للمرفوع مرفوع أيضا يبقى صفة المرفوع مرفوعة وقابلني رجل كريم صفة المرفوع برضو مرفوعة رجل ما زالت فاعلا نوقعها من العرب فاعل. يبقى تابع المرفوع مرفوع وهنا في يعني لطيفة في المثالين أنه جاب واحد معرفة والثاني نكر فالك الأول ليزرني محمد الفاضل فجاءت الصفة أو النعت يتبع المنعود أو الموصوف في إعرابه وفي تعريفه أو تنكيره وكذلك في تذكيره أو تانيثه كما سيأتي وبرضه قابلني رجل كريم مذكر نكرة الثاني بعد النعت يبقى النعت أول التوابع نعت المرفوع مرفوع خلاص طيب الثاني هو العطف المعطوف على المرفوع مرفوع زي ما صفه المرفوع مرفوع برده المعطوف على المرفوع مرفوع وهنا هو يذكر صنفين من الايه من العطف حاجة اسمها عطف بيان وحاجة اسمها عطف نسب عطف بيان يعني ايه يعني أنا بقول زي ما هو ذكر في في المثال سافر أبو حفص عمر سافر أبو حفص عمر هو عمر هنا هو أبو حفص هو بس إيه بيبين أن أنا أقصد بأبي حفص هذا هذه كنيه للرجل الذي اسمه عمر وأن ينفع اقول سافر أبو حفص عمر ينفع سافر أبو حفص عمر alles als we zeggen niet meer zijn, dan is het een ander verhaal. Als we zeggen dat we niet het een ander verhaal. Als we zeggen dat we is het een dat niet is het een ander dat طيب سافر أبو حفص عمر دي اسمها إيه اسمه عطف بيان هو بيبين هو يقصد مين بالكنية أو بالمكانة بأبي حفص طيب وفي عطف نسق يعني الاثنين زي بعض إخوات تشارك حتى المثال لطيف جدا تشارك محمد وخالد محمد وخالد فده اسمه إيه عطف نسق في كلتا الحالتين تابع المرفوع مرفوع تابع ايه تابع المرفوع مرفوع ده تاني نوع من التوابع قلنا عندنا اربعة النعت والعطف عطف بيانة او عطف نسق وبعدين ثالث حاجة التوكيد ومثاله كل باب من هذه الابواب سيأتي بتفصيل ولكن الان يذكرهم الشارع باختصار مثال زارني الامير نفسه يعني أنا بقول هو بشخصه بشحمه ولحمه جاء زارني فاقول زارني الامير نفسه كلمه نفسه دي بدل بدل من ايه من الامير وبالتالي بما ان هي بدل من الفاعل والفاعل مرفوع يبقى تابع المرفوع مرفوع تمام طيب اسف توكيد معذره ان التوكيد الثالث التوكيد زارني الامير نفسه معذره الرابع البدل مثل قوله حضر علي أخوك يعني أقصد أخوك يعني أخوك كله بشحم ولحمه هو أخوك فدي أمثلة سريعة على عجاله للنعت والعطف والتوكيد والبدل وبعدين في لطيفة يذكرها الشرح فيقول لو اجتمعت كل هذه التوابع في جملة نرتبها ازاي <تصفيق> كل هذه التوابع جاءت في جملة واحدة كيف ترتب شو بيقول لك اين لو اجتمعت كل هذه التوابع او بعضها يعني بعض منها في جملة تقدم الآتي النعت ثم عطف البيان ثم التوكيد ثم البدل ثم عطف النسق تقول جاء الرجل الكريم علي نفسه صديقك واخوه جاء الرجل الكريم الكريم دي ايه نعت صفة واضحة تمام وبعدين علي عطف ايه عطف بيان وبعدين نفسه توكيد وبعدين قدرا كده علي ده صحبك <تصفيق> فيقول لي انا اقصد اللي هو في نفس الوقت صديقك ده اسمه ايه بدل اجتماع وأخوه عطف, إيه؟ عطف نسق طيب لو اجتمعت كل هذه التوابع في جملة واحدة ترتب على هذا الترتيب يأتي النعت ثم عطف البيان ثم التوكيد ثم البدل ثم عطف النسق طيب دي بسرعة خلص الشارح أول أول مرة يتكلم فيها ابن أجر الروم عن المرفوعات سردا سريعا سريعا على وجهها. ثاني الفاعل ونائب الفاعل والمبتدا والخبر المتجردا عن ناسخ ثم خبر ان ثم اسم كان ثم التابع للمرفوع والتوابع أربعة وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل نعت المرفوع. مرفوع وكذلك العطف المعطوف عليه وتوكيده وبدله طيب ثم حيبدأ يتكلم بقى عن أول هذه المرفوعات بتوسع شوية فيتكلم عن ايه عن الفاعل يؤرف الفاعل ويذكر أنواعه وبعدين يتكلم على أقسام الفاعل من حيث الظهور والإضمار الحقيقة أولا يعني ما فيش تفصيلات كثيرة في باب الفاعل هو سرد أحوال الفاعل إما أن يكون صريحا أو مؤولا وإما أن يكون ظاهرا أو مضمرا واكتفى بكثير من الأمثلة ولم يدخل في تفريعات كثيرة وهذا جيد. فنحن نحاول إن شاء الله نحن ننهي باب الفاعل ثم نأخذ تمارينات من الذي الكتاب ونحلها ونقراها مرة ثانية وده الجديد في الدرس الثاني. <تصفيق> عشان ما نسيبش كل حاجة الاخر اللي ترمو وبعدين تبقى الاخر الفاصلي الشيخ يا زعم قال باب الفاعل الفاعل هو هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله اسم المرفوع مذكور قبله مش فعل فعله يعني لازم الفعل المتعلق بهذا الفاعل وحيقول لك لي دلوقتي والفعل له معنيان فاعل له معنيان أحدهما لغوي والآخر في الاصطلاح هنا ذكر أحد التعريفات في اللغة الفعل أو الفاعل في اللغة بره عمن أوجد الفعل عمن أوجد الفعل ساعات يعرفوه تعريف آخر زي إيه كده شكل محمد ساعات يعرف الفاعل تعريف آخر هنا بقول لك تعريفه في اللغة هو عبارة عن من أوجد الفعل السعادة يعرفوه على أنه من قام بالفعل أو وقع به الفاعل هو ما قام بالفعل أو وقع به يعني إيه وقع به وقع به يعني النبي المفعول لا بس إحنا هنا بنعرف الفاعل دلوقتي احنا بنقول زي إن كسر الزجاج فمن قام بالفعل يعني هو العمل ومن وقع به الفعل يعني الفعل الأبيدة وقع في الحياة ووجد في الدنيا بسبب هذا الشيء وإن كان الفاعل واحد تاني ما زال فاعل مش نائب فاعل التركيب بتاع فعل وفاعل ولكن الفعل هذا ليس هو الذي قام بالفعل فعرفوا بأنه من قام أو ما قام به الفعل أو ما قام بالفعل أو وقع به يعني هذا الفعل وجد في الحياة بواسطة هذا الفعل مع أنه قد يكون المعنى أنه مفعول زي ما قلنا انطفأ المصباح أكيد في حد جاء تفاعل يعني ما تفاعل نفسه صح؟ ولكن إعرابه إيه؟ انطفأ المصباحه فعل. بس هو ليس من قام بالفعل ولكن هو من وقع به فعل الانطفاء في حد طفاء فإحنا بنقول إيه من وقع به يعني وجد به في الكون فعل الانطفاء حد طفاء انكسر الزجاج الانكسار وقع بالزجاج ولكن الزجاج ليس فاعلا على الحقيقة هو في الحقيقه مفعول ولكن احنا الصياغة دي ما زالت صياغة فعل وفاعل وليست فعشان التعريف يتسع للحاله دي قالوا ايه قالوا الفاعل هو ما قام بالفعل او وقع به يعني الفعل حصل بواسطه هذا المسمى في الجملة في التركيب ده فاعل معناه في الحقيقة مفعول كان كسر الزجاج وانطفأ المصباح اما في الاصطلاح فيعرض بأنه كما ذكر ابن أجرم الاسم المرفوع المذكور قبله فعله الاسم المرفوع المذكور قبله فعله يقول له هذا ليش الاسم المرفوع ممكن يكون اسم صريح جاء محمد اسم صريح أو مؤول بالصريح وإحنا أخذنا في لما كنا نتكلم على نواصب المضارع قلنا ان أن, أن المصدرية الناصبة لما تدخل على فعل مضارع هي وما بعدها تؤول بمصدر فالمصدر ده مصدر مؤول بالصريح وأن تصوموا خير لكم والتقدير صيامكم أو صومكم خير لكم يبقى ده اسمه إيه؟ مؤول بالصريح وذكر مثالا على الصريح مثل قال نوح واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت وقال ان نوح وابراهيم في هاتين الايتين فاعل صريح اسم علم مفرد واما المؤول بالصريح فذكر له مثالا وقال اولم يكفهم ان انزلنا اولم يكفهم ان صورتني طيب شرعت بنتشي حسنت طيب أولاً يكفيهم أن أنزلنا التقدير أو لم يكفيهم إنزالنا للكتاب يطلع عليك أولاً يكفيهم أن أنزلنا التقدير من أن وما بعدها أولاً يكفيهم إنزالنا فهذا فاعل لأن يكفيهم هذا لازم يحتاج إلى فاعل بعده والفاعل هنا إيه؟ مؤول بالصريح فتعرض جملة أن أنزلنا لوحدها بتركيبها وبعدين تقول ان الجمله كلها من أن وما بعدها في محل رفع فاعل يكفيهم مؤول بالصريح ومثاله أيضا قولك يسرني أن تتمسك بالفضائل وقولك أعجبني ما صنعت وأعجبني ده من الأفعال اللي غالبا يلتبس على الناس الإعراب هو مين اللي أعجب مين يعني لما قول أعجبتني قراءتك يعني مين اللي عجب التاني فين الفاعل أنا شكلتها عشان أقولها ما عرفتش أقولها غلط ولكن ولكن لازم النسان يتأمل في المعنى لأن كما نقول العلماء الإعراب فرع المعنى يعني لما أفهم المعنى أعرف أعلم طب وهو مين الفاعل ومين المفعول في أعجبتني القراءة مين يا شيخ الفاعل مين المفعول أعجبتني القراءة فعل وفاعل تفسر شوية لحظة أعجبت القراءة إياي نعم أعجبت فاعل والقراءة فاعل ومين يقول المطيع ويأي المتكلم أحسنت اذا لما التركيب ده اعجبني شيء ما يبقى انا المتكلم هو المفعول به وهذا الشيء هو اللي وقع منه الاعجاب عليا يعني انا اللي منبهر بهذا الشيء ومعجب به فتركيب يجب ان يفهم على معناه الحقيقي فهو يمثل هنا للفاعل المؤول بالصريح فيقول أعجبني ما صنعت ja, en ik zei, ja, ik ben een massanate, ik ben een massanate. Ik zei, ik ben een massanate. Ik zei, ik ben een massanate. Ik zei, ik ben een massanate. Ik يبقى انا مفعول وصنعك هو الفاعل الذي وقع منه الاعجاب عليه طيب ولما قال بعد ما قال في التعريف الاسم المرفوع المذكور قبله فعله الاسم قلنا الصريح او المؤول بالصريح المرفوع يقول الشيخ الشارح يخرج ما اذا كان منصوبا او مجرورا خلاص مش هنبحث فيه لا يمكن يكون فاعل هيكون حاجة تانية بس مش فاعل فلا يكون واحد منهما فاعلا طيب وقولنا المذكور قبله فعله بالهاء فعله ليه ليه قال المذكور قبله فعله زي ما الشيخ قال ان حيخرج مثلا كان يعني وأخواتها أفعال وتتقدم على الجملة الاسمية ممتدأ وخبر ويأتي بعدها ايه مرفوع اللي هو اسم كان لسه آلين دلوقتي الفاعل ونائب الفاعل وممتدأ والخبر واسمه كان وخبر ان طب اسم كان يأتي بعد كان وكان فعل ويأتي مرفوعا فالهو فاعل لا لأن الفعل اللي أبيده ليس فعله ده فعل ناسخ داخل على الجملة بأكملها وليس هذا فاعله لا اسم ما زال مبتدأ يعني دخلت عليه كان النسخة فلم تعمل فيه ولكن ظل مرفوعا اسما لكان وليس فاعلا لكان طيب وكذلك اسم كادا وأخواتها فإنهما وإن تقدمهما فعل اللي هو اسم كان اسم كادا هتأتي هنأخذ كادا فأفعل المقاربة والشروع فإنهما وإن تقدمهما فعل فإن هذا الفعل ليس فعل واحد منهما يعني هم أسماء هذه اسم مرفوع بعد هذه الأفعال اسم هذا الفعل وليس فاعل هذا الفعل قال إي وكذلك فاكرين لما تكلمنا في البداية على إن في إن الفعل قد يكون ماضي أو مضارع أو أم وقلنا أن في حاجة اسمها ما يشبه أن يكون فعلا ولكنه حاجة كده بين بين بين الأسماء وبين الأفعال وسمناها إيه أسماء الأفعال زي هيهات العقيق وشتان زيد وعمر وإحنا ذكرنا أمثل كأيه في أسماء أفعال للماضي وللمضارع وللأمر فهيهات العقيق يعني بعد العقيق فاعل متقدم عليها ايه المذكور قبله فعله هذا فعل ولكن هذا شبيه بالفعل وهو اسم الفعل وهو اسم الفعل هي هات العقيطه وشتانا زيد وعمر يعني افترق يعني فارق كبير ما بين زيد وعمر وكذلك اسم الفاعل يأتي أيضا بعده مرفوع يعرب فاعل لاسم الفاعل هذا ان اسم الفاعل شبيه بالفعل فيه معنى الفعل اقادم ابوك أقادم أبوك يعرب ابوك هنا ايه فاعل لاسم الفاعل لانه شبيه بالفعل طيب امم Innemastodakotu, nil-fukoro i wel-meserkini, wel-aimelini, wel-aimelini, wel-aimelini, wel-aimelini, wel-aimelini, wel-aimelini, wel-aimelini, wel-aimelini, wel-aimelini, wel-aimelini, aimelini <تصفيق> طيب واحدة تانية <تصفيق> <تصفيق> <إيه>؟ <تصفيق> طيب احنا هناخدها دي في النعت السببي تأتي فيما بعد ان شاء الله ولكن ايضا متقدم عليها لازم شيء فيه شبهة فاعل اما ان يكون المتقدم عليها شيء يعتبر اسم فاعل او اسم مفعول فالمؤلفة اسم المفعول عرب ما بعده نائب فاعل والآية الأخرى في سوره والقاسية قلوبهم سورة الحج والقاسية قلوبهم هنا قاسي اسم فاعل يبقى قلوبهم تعرب ايه ولكن ما زال قبلها اسم مشتق يحتمل معنى الفعلية يحتمل ما معنى الفعليه لازم تلاقي في السياق والتركيب ما يبرر ان الكلمه جاءت ما مرفوعه مش احنا ذكرنا في الدرس الماضي في جوازم المضارع مثلا يعني ذكرنا جازم اضافي ما قالهوش ابن اجرو اللي هو ايه جواب الطلب يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك، وكل يوم جمعة بنسمع في الخطبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم أفعال مضارعة مجذومه مجذومه ليه؟ واقعه في جواب الطلب طب الطلب ده عاوز إيه؟ أم؟ او نهي صح امر او نهي طيب يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم بعدها ايه تؤمنون كمل وتجاهدون يحصل ايه يغفر لكم ذنوبكم طب ده مجزوم ليه هو تؤمنون ده فعل أمر أيضا واقع في جواب الطلب لأن السياق معناه أمر من الله عز وجل بأن هذه الأشياء تجارة تنجي من عذاب أليم فافعلوها آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيله يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات كلها أفعال يبقى المعنى يا جماعة هو المقياس إن هذا المعنى يفيد الطلب لما دل المعنى على الطلب مع إن الصيغة صيغة مضارع تؤمنون ما هيش صيغة أمر ولا نهي ومع ذلك جاءت الأفعال بعدها مجزومة مجزومة لأنها واقعة في جواب الطلب والطلب هنا معنوي وليس لفظي طلب تقديري إذن الإعرام يدور دائما أبداً مع المعنى حتى وإن كان السياق مش مباشر وواضح وصريح زي ما قلنا في واو العطف وليس المعية يعني لما قلنا النهاردة لا تنهى عن خلق وتأتي مثله واضح أنها واو إيه معية عشان قبلها ناهي في قبلها طلب في ناهي أما لما قلنا ولبس عباءة وتقر عيني ليه قلنا انها ناصبه لان ما زال السياق الفعل ده ما ينفعش يعطف على اسم خالص في الاسمية قبليه فلازم نتصرف نتصرف يعني ايه يعني نخلي الفعل ده ينفع يؤول بحاجة تعطف على لبس عباءة واسم صريح نعمل ايه نجيب له ان مضمرة بعدها لبس عباءة وقرار عيني اذا المعنى هو اللي دفع النحاة إلى تقدير يعني العرب نطقت بها منصوبة وانتهى الأمر يعني هم بس إيه زباطوا القواعد <تصفيق> على كلام العرب بس لازم يكون فيه مبرر مش هتيجي كده يقول لك هو فيه هنا أن مضمرة والسلام وما لكش دعوة لا أنا ليه دعوة أنا عايز أفهم أفهم إيه أن العطف ده يحتاج إلى اسم على اسم أو فعل على فعل فلما يجيه الفعل معطوف على اسم بقى عندي أزمة لقيت العرب نصب الفعل الثاني قلت خلاص لب في أن تؤول بالصريح مع الفعل تنصبه وتؤول ويصبح المعنى مستقيم اسم معطوف على اسم ملبس وعباءة وقرار عيني كذلك في المرفوعات اللي احنا قلناها المؤلفة قلوبهم مش هيجي كده حاجة مرفوعة من غير ما يكون في ما يبرر قبلها إيه؟ هذا الرفع مع أن المرفوع ده ما هوش واحد من السبعة اللي احنا ذكرناهم دلوقتي ولكن ما زال لابد أن يوجد في الجملة ما يبرر هذا إيه؟ هذا الرفع نعم ما هي مش صفة يا شيخ هي لو أنت تاني الإعراب يدور مع المعنى الإعراب فرع المعنى تقدير الكلام والذين قست قلوبهم تقدير الكلام إيه؟ ده اسمه نعت السببي والنعت السببي ما بعده يعرب اسمه مرفوع النعت السببي فلو كان النعت ده صيغة فاعل زي قاسية يعرب فاعل لو كان صيغة مفعول زي المؤلفة يعرب نائب فأسيأتي حناخده قريب يعني مش بعيد لما نتكلم عن التوابع هنتكلم هو باختصار في سطر واحد في الكتاب على النعت السببي وهيقول أن اسمه إيه مرفوع النعت السببي ومش هيتبر أقسامه لكن هنقولها المهم الشاهد من الكلام أن العرب ما نطقت بشيء ثم قاعد له النحاة القواعد إلا وكانت القواعد دي لها أسباب وليها مبررات راجعة لإيه؟ للمعنى الإعراب فرع المعنى من عرف المعنى نطق الكلام وأعربه إعرابا سليما ومن لم يعرف المعنى لا بد أن يقع تمام طيب، كل ده عشان نقول أقادم أبوك مهم إيه جه الحمد لله أبوه فأقادم أبوك اسم فاعل يشبه الفعل، وما بعده يعرف إيه؟ مرفوع فاعل مرفوع لاسم فاعل، طيب وبعدين بيقول يقسم زي ما قلنا في التعريف أن هذا الاسم قد يكون صريح أو مؤول بالصريح أيضا الفاعل هذا نفسه قد يكون ظاهر ظاهر يعني غير ضمير يعني مش ضمير أو ضمير وحيذكر أنواع الآتة أيضا فاعل في محل رفع فاعل يقول وهو على قسمين ظاهر ومدمر الظاهر كالأعلام المفردة أو المثنى أو المجموعة نحو قولك قام زيد ده فعل ماضي ويقوم زيد فعل مضارع هم بعدين هيمثل من هنا في شوية الأمثلة اللي جاية دي لأسماء ظاهرة وقعت فاعل مرة فاعل لفعل ماضي ومرة فاعل لفعل مضارع وبعدين مرة تكون الفواعل دي مفردة وبعدين مثنى مذكره وبعدين مثنى مؤنثة مجموعة مذكورة مجموعة مؤنثة وأشياء معربة بالحركات الظاهرة وأحيانا معربة بالحركات المقدرة فبيقول إيه؟ قام زيد ويقوم زيد الفعل ده ايه نوع ايه مفرد هو ظاهر كل كل الامثال اللي تأتي الآن فعل ظاهر ظاهر يعني يا جماعة يعني مش ضمير ظاهر يعني ايه يعني مش ضمير كل الأمثلة التي تأتي زي ما قلنا حتتنوع كلها أسماء ظاهرة ولكن أمثلة لأفعال ماضية ومضارعة ثم الفاعل هذا مرة مفرد مرة مثنى مرة جمع مذكر مرة ومؤنث مرة معرب بحركات ظاهرة معرب بالحروف معرب بحركات مقدره علشان يستوعب كل الأنواع اللي ممكن تقع إيه فاعل وهي ليست ضميرا ليست ايه من الضمائر ولكنها الفاظ ظاهرة فيقول قام زيد ماضي مفرد صح يقوم زيد ده ايه مضارع مفرد قام الزيدان ماضي مثنى يعني عراب بالحروف يقوم الزيدان مضارع متن قام الزيدون ماضي جمع مذكر سان يقوم الزيدون مضارع جمع مذكر سان قام الرجال ماضي تكسير جمع تكسير يقوم الرجال مضارع جمع تكسير قامت هندون انتهى من كل الذكور قامت هند وتقوم هند قامت هند ماضي مفرد مؤنث تقوم هند مضارع مفرد مؤنث قامت الهندان ماضي مثنى مؤنث وتقوم الهندان مضارع مثنى مؤنث وقامت الهندات ماضي جمع مؤنث سالم تقوم الهندات طيب تقوم الهنود مش الحمر أكيد يعني تقوم الهنود مضارع جمع تكسير للإناث وقام أخوك ماضي مفرد ولا من الأسماء الخمسة من الأسماء الخمسة لو قلت مفرد أطالبك انك تعذبه بالحركات وده معرب بالإيه؟ بالحرف وهي الواو يبقى قام أخوك ماضي من الأسماء الخمسة ويقوم أخوك مضارع وفاعله من أسماء الخمسة ثم قام غلامي ماضي مفرط بحركة مقدره طيب منع نظراء المناسبة هو هنا جاب المناسبة في الأول فيعني كان مفرط يطلق بس الحمد لله ربنا صدق. ويقوم غلامي مضارع مناسبة وما اشبه ذلك يعني يلحق بذلك قام الفتى ويقوم الفتى وقام القاضي ويقوم القاضي لن نحتاج الى قراءه الامثله لان احنا فعلا قلنا الامثله كلها فيكفينا هذا وبعدين في الفصل الذي يليه يتكلم عن طب دي كلها كانت كلمات وقعت فاعل في الجملة وهي كلمات ظاهرة يعني مش ضمير عكس الظاهر ايه المضمر او الضمير بعدين بيقول في الفصل اللي بعديه وقد يقع الفاعل ضمير والضمائر يا الله اما ان تكون ضمائر منفصلة أو ضمائر متصلة وبعدين بدأ يتكلم على الضمائر المتصلة ضمير ح... حيعرفه هنا يقول إيه؟ المضمر هو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب يعني إما ان الضمير ده يدل على أنا أو نحن متكلمين أو على مخاطب أنا أخاطبك فاقول أنت أو انت أو أنتما of jullie, of jullie, of een grijp, zoals hij, hij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, Of zij, <تصفيق> طيب نعمل تصويت نحن في عصر الديمقراطيه <تصفيق> الضمائر الغيبة الضمائر الغيبة،, الغيبة الغيبة هي عكس الحضور واحد حاضر واحد غائب أما الغيبة فهي أخت النميمة أعادنا الله وإياكم منها طيب ضمائر الخطاب والغيبة ينفصل فيها المذكر عن المؤنث في المفرد أنت وأنتي أما في المثنى هي واحدة بتقول للمثنى من الرجال أنتما ومن النساء أنتم تيجي في الجامع ينفصلوا تاني أنتم وانتن يبقى دول كام خمسة انفصلوا في المفرد أنت وانت اجتمعوا في المثنى أنتما وعدين انفصلوا تاني في الجامع بيجي في الغيبة نفس الكلام ينفصلوا في المفرد هو وهي ويتتفقوا في المثنى هما بعدين يختلفوا تاني في الجمع هم وهن يبقى في التكلم والغيبة في خمسة خمسة هنا وخمسة هنا يبقى كان في الخطاب في الخطاب والغيبة أسف خمسة وخمسة يبقى عشرة والتكلم أنا ونحن يبقى كله كام على بعضه اثناشر هنا. وقال والمضمر اثنى عشر. نحو قولك ضربت ضربنا ضربت هي ضربتي أو ضربت أنت وضربتي أنت ضربتما مذكر ضربتم مذكر ومؤنث ضربتم ضربتنا جمع ذكور وجمع إناث وضرب هو وضربت هي وضرب وضربوهم وضربنا هنى. طيب قلنا أن ابن رون ذكر أن الفاعل ينقسم إلى ظاهر ومضمر ظاهر ومضمر عرفه الشيخ موحدين عبد الحميد بأن الظاهر ما يدل على معناه دون حاجة إذا قرينه يعني بنعرف المقصود شخص بعينه بلد بعينها رجل امرأة مذكر مؤنث أما المضمر اللي هو الضمائر يعني ما لا يدل على المراد على المراد منه إلا بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة تكلم أو خطاب أو غيبة وذكرنا أنواع الضمائر قلنا إن هو بدأ بذكر أمثلة للفاعل إذا كان ضميرا متصلا إذا كان ضميرا متصلا وقال إن الضمائر المتصلة هي ما تعبر عن التكلم أو الخطاب أو الغيبة وإحنا قلنا أن التكلم إما لمفرد أو جماعة أنا أو نحن ودي يستوي فيها المذكر والمؤنث يعني مفيش أربعة في ضمائر التكلم حتى لو واحدة تتكلم عن نفسها بتقول أنا والنساء يقولون نحن فالرجال المذكر والمؤنث يستوي في ضمائر إيه التكلم أما الخطاب والغيبة فبينفصلوا في المفرد ويتتفقوا في المثنى وينفصلوا في الجماع يعني اثنين مفرد واحد مثنى واثنين جمع المفرد مذكر ومؤنث في ضمائر الخطاب وواحد مثنى للاثنين واثنين في الجماع مذكر ومؤنث وكذلك في إيه في الغيبة يبقى عندنا خمسة في التكلم، في خمسة في الخطاب، وخمسة فيها الغيبة، واثنين في التكلم. فتبقى الضمائر اتناشر، اثنا عشر ضميرة. تقع فاعلا كما تقع يعني هنشوف فيما بعد. وإما تكون متصلة يعني من ضمائر من الضمائر المتصلة أو تكون من الضمائر المنفصلة. فضرب هو كل الأمثلة بفعل ضربة. فبيقول إيه ضربت وضربنا دي ضمائر إيه ضربت أنا وضربنا نحن هي كلها متصلة فده ضمير أني نوع الضمائر التكلم يعني أنا بتكلم عن نفسي بقول ضربت المثال أو ضربنا الأمثلة دي متكلم مفرد مذكر أو مؤنث يستويان ومتكلم جمع مذكر أو مؤنث يستويان وضرب ت أنت مخاطب مفرد مذكر ضرب ت لأن المؤنث بتاعه أنتما بيفترقوا في المفرد ضرب ت أنت بعداء مفرد مخاطب مؤنث Toi dorptume delmin. min. Mozenne. Daarom is het geto. Mozenne. Mozenne. Mozenne. Mozenne. Mozenne. Mozenne. Mozenne. Mozenne. Mozenne. Antum Mozenne. Mozenne. Mozenne. طيب بعدين انتقل إلى الخمسة بتاعة الضمائر الغيبة اللي هو اللي احنا بنتكلم عنه مش موجود فضمائر الخطاب اللي انا بكلمه واقف قصاب أو قاعد ما يمتنعش ممكن يكون قاعد ولكن هو موجود في الحوار طرف في المحادثة فانا بقوله ضربت ضربتي ضربتما أو ضربتم أو ضربتن في الغيبة في النص الثاني اللي هو الخمسة الأخيرة المتحدث عنه غير موجود مش طرف في الحوار فبقول هو قد ضرب مثالا أو ضربت هي مثالا فضرب دا غائب مفرد مذكر ضربت غائب مفرد مؤنث ضرب غائب مسن يستوي فيه المذكر والمؤنث ثم في النهاية ضربوا غائب جمع مذكر وضربنا غائب جمع للاناث هذه أمثلة دي تقع فاعلا وهي ضمائر متصلة اثنان للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسه من الغائب ونكمل في المره القادمه ان شاء الله في الله وبحمدك. حمدي اشهد الله اله الا انت استغفرك واتوب اليه